بسم الله الرحمن الرحيم أن تعلم أن الباقيات الصالحات توفيق من الله وأن الهداية جملة نور من الله يضعه الله جل وعلا في قلب من يشاء لا يناله أحد بعلمه ولا بجهده ولا بسعيه ولا بغدوه ولا برواحه قال الحق تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولقد شبه الله جل وعلا قلب المؤمن شباه تبارك وتعالى بالكوة التي في الجدار النافذة غير المطلة النافذة غير المطلة التي في الجدار التي فيها مصباح فالكوة نفسها هي قلب المؤمن جعل الله جل وعلا قلبي وقلبكم من ذلك والمصباح الذي فيها يضيء من خلال زيت فاجتمع فيه سببان لأن يضيء فاجتمع في الكوة سببان المصباح هذا المصباح متكئ على سبب آخر هو الزيت فالزيت تفسيره هي الفطرة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب الناس والمصباح هي الآيات البينات التي أنزلها الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الفطرة تكاد تهدي صاحبها من غير دليل كما أن الزيت يكاد يضي ولا يضي من غير أن تتصل أو توقد به نار. فتشح هذه الفطرة مع آيات الله البينات في قلب المؤمن والكوة أمر مقوس محظوظ فالشعاع فيه يبقى ظاهر ممتلئ وكذلك قلب المؤمن يشع بنورين نور الفطرة التي فطره الله جل وعلا عليها ونور أي البينات التي استفاد منها وجعلها الله جل وعلا في قلبه ولا سبيل إلى الفطرة ولا سبيل إلى الآيات البينات إلا بالله تبارك وتعالى قال العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصل إلى شيء بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير الله قالوا الله لن يصل إلى شيء بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير الله فإذا كان النور يهدي إلى الله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 فلم تكتح العيناه يوما بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فانظر فيما وصل وعما ظل حتى تعلم أن قول الحق يهدي الله نوره من يشاء يستوجب كما أسلفت أن يستكين العبد بين يدي مولاه يسأله الله جل وعلا بكرة وعشيء أن يهديه إلى نوره المبين وإلى صراطه المستقيم قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمام ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا تَهْدِي بِهِ مَن شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي في السماوات وما في الأرض. لا الله تَصِيرُ الأمور. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة. فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي